بسم الله الرحمن الرحيم أن إفلام رك كتابنا زلناه إلي <سؤال>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 ويصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا أنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى قوم إذ كرون الله عليكم إذا جاءكم إذا جاءكم منال فرعون يصوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أمم رَبِّكُمْ عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدن لكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شدیدة وقال موسى إن تكفرو أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 فردوا فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعونا إليهم. تَوَسَّلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ, يدعوكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِن أنتم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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عليد من ورائه ينام ويصطم ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان، وياتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الرّياح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال الباعي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعزيز ودرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهلنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي لمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 الظالمين لهم عذاب نليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها, خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 يأكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ندج ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار يثبت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 ما يصلونها وليس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة يَقُومُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ماء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 ما الله لا تخصها إن الإنسان لظلوم كثى.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 ربي لسميع الدعاء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 ما يوخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر ناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا تكنوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساك. الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم لمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلاه إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وتر المجرمين يومئذ مقرنين في مصفاة صرابيلهم من قطران وتنشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غنى للناس ولينظروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب